أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا يسأل يقول ما حكم التبرع للكفار بالأموال الطائلة إذا كان لمصلحة المسلمين رهما ندفع شرهم حتى الزكاة مر بكم في كتاب الزكاة إنه يعطى منها المؤلفة قلوبهم لمن يرجى كف شره الذي يرجى كف شره عن المسلمين يعطى من المال من الزكاة اللي وكيف لا يعطى من المال الذي ما هو زكاة لاجل دفع ضررهم عن المسلمين نعم أحسن الله من اللي يظنها بعض الجهال موالات هم هل موالات؟ هلهم دارات مدارات لخطرهم وشرهم وشرق عن المسلمين هل